وقالوا بانتمام الصلاه لكنها مرجوح لا شك ان هذا مرجوح واما رفع البصر في الدعاء خارج الصلاه فايضا على اصح قولي اهل العلم هو حرام انا اصحي قولي أهل العلم هو حرام وبعض الناس يجوز وبعض العلماء يجوزه وخاصه من المتاخرين ويقولون ان السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبه قبله الصلاه ولا شك ان هذا قول مبتدع هذا قول مبتدع وهذا قول يريدون به ان ينفوا علو الله تبارك وتعالى المطلق على خلقه أن ينفوا به علو الله تبارك وتعالى المطلق على خلقه لانه لما حاججهم اهل السنه وقال لهم ان الفطره تثبت لما حاججوا اهل البدع الذين يقولون ان الله ليس في العلو وليس فوق سبع سموات سبحانه في علاه حالجهم عن السنه وقال لهم الان دعوا النصوص حالجوهم بالنصوص ولم يرجعوا فقال لهم دعوا النصوص هذه الفطرة التي في النفس هذه الحاجه الملحه التي تكون في نفس الفرد منا حينما يحتاج إلى شيء أو حينما تنزل به ضائقة أو حينما تنزل به شدة فإن كله يرتفع إلىش إلى السماء فإن قلبه ينظر إلى السماء يتوجه إلى السماء وهذا يدلك على أن خالق الكون فوق سبع سواه سبحانه في علاه وإلا النصوص النصوص جاءت متواترة وظاهرة وظينة. أنا أن الله تعالى في العلو مطلق. سبحانه في علاه. وعنه مستوى على عرشه سبحانه في علاه. أنتم من في السماء أن يحسن ذيكم الأرض. وقال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تبارك وتعالى ما في بدايتها نسيت سار سار بعذاب الواقع في كاثريا ليس له دافع من الله ذي المعارج والعوج هو الصعود إلى أعلى والعوج والصعود إلى أعلى إلى شك أن النصوص متظاهرة على إثبات العلوي, العلوي لله تبارك وتعالى فهم أرادوا أن يلفوا مثل هذا العلو حتى من الحطرة فقالوا ان السماء هي قبلة الدعاء أو هي قبلة الدعاء كما ان الكعبه هي قبلة الصلاه فرد عليهم اهل العلم وقالوا اولا هذا قول مبتدع ولم يعلم عن السلف اصلا واحد ثانيا انه لا يقال القبله الا لما يقاذو الانسان ولا يقال لان لما يرفع الانسان اليه بصره لما يرفع الإنسان إليه بصره وثالثا النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه إنما كان يتوجه إلى القبلة أنه إنما كان يتوجه إلى القبلة إذن الصحيح بعد هذا كله أن نقول إن رفع البصر إلى السماء في الدعاء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لا يجوز لا يجوز ذلك قال هنا قال من أخطاع المصلين رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود. قال رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى الامام أو على اليمين واليمين مما يسبب السهو وحديث النفس. وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا يتجاوزها. وهنا ثابت.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 في سنن عبي داود من حديث عبد النهد الزبير والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته لا يجاوز بصره إشارته ينظر إلى أصبعه إلى آخر التشهد ننظر إلى أصبعه إلى آخر التشهد إذن هذا هو المشروع وأما في سائر الصلاة نعم، في الركوع لم يثبت لص في مكان معين لكن الإنسان لا شك أنه يسبك بصره على امتداد ايش ركوعه على امتداد ركوعه ولا يجي البصر لأن حقيقة الالتفات إنما كان مكروها إنما كان مكروها لسببين اثنين أولا لأنه ينقص الخشوع وثاني لأن فيه التفاق عن القبلة ببعض البدل، وهذا ذكره الحافظ من حجر ذكر هذا التعليل في الفتح ونقله عنه الأبادي أو العظيم الأبادي في عون المعبود <تصفيق> إذن فيه إيش؟ فيه أمران الأول أن فيه إنقاص الخشوع فيه إنقاص الخشوع والثاني أن فيه التفات ببعض البدن عن قبله والتفات ببعض البدن عن قبله لغير حاجة يقرأ يقرأ وأما الالتفات بالبدن كله او بصدر الانسان اي القبله فهذا يبطل الصلاه الذي عليه العلماء انه يبطل الصلاه طيب قال هنا الا في حاله الجلوس التشهد ان النظر يكون الى الاشاره بالسبابه لا يتجاوزها فقد ثبت في هديه عليه الصلاه والسلام انه لا يتجاوز بصره اشارته طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان لصلاة العبد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهينا عن ذلك أو, أو لتفطفنا أبصاره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 النهي الأكيد والوعيد الشديد في رفع البصر إلى السماء في الصلاة وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك نقل الإجماع النور رحمه الله في شخ موسلم ونقله أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن بطال ونقله أيضا صاحفة الملهم القرطبي نقله كل من العلماء قال وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك ويكره أو يكره أن يلتفت المصلي في صلاته لغير حاجة أما لحاجة فلا بأس مقثبة هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام فإنه أرسل يوما حارسا لما كان في بعض الغزوات يحرس شعبا من الشعاب وكان عليه الصلاه والسلام في صلاته يلتفت ينبر ناحية الشعب فهذا إيش؟ هذا لحاجه هذا وكذلك الصديق الله عنه لما تأخر النبي عليه والسلام يوما عن الصلاة فقدموا ابا بكر رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وابو الصديق رضي الله عنه يؤم بالصحابه رضي الله تعالى عنه فسبح الناس وصفق او صفق الناس فاو الصديق رضي الله عنه كان لا يلتفت بصراحه فلما اكثر الناس من التصفيق والتسبيح التفت رضي الله تعالى عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع القهقر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث فهذا فيه إيش؟ فيه جواز لالتفاة للحاجة فيه جواز لالتفاة للحاجة يعني ومنه فيما لو كنت تصلي في بيتك مثلا وسمعت صوتا في جانب غرفتك أو مثلا خشيت على طفلك وسمعت صوتا حينيذ لا بأس أن تلتفت لأن هذا جائز للحاجة هذا جائز للحاجة ولا تبطل الصلاة به ولا تبطل الصلاة به طيب قال هنا نعم ويكره أن يلتفت المصلي في صلاته لأي حاجة بالحديث الأول ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدبر بجملته عن قبلة أو يستدبر, القبلة أو يستدبر القبلة قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على أن الالتفاته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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهير نفسنا وسيئات عماننا من يهله الله فلا وقل نحفه يضلل فلا هادي نحفه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مسلمة السينا الكثير المفاد فأنا واصل درسنا الواحدة في ذات أخطاء المصلين وخطأ اليوم هو خطأ شائع بين كثير من الناس أنا وهو كان أخلص تغمض العينين في الصلاة تغمض العينين في الصلاة هذا الخطأ حقيقة خطأ شائع بين كثير من الناس فرع يصلي وقد غمض عينيه أو أغمض عينيه وهذه المسألة اختلف فيها العلماء في إذاحتها أو منعها وكراهتها فبعض العلم ذهب إلى أن تعمية العينين في الصلاة مكروه وذهب إلى ذلك الإمام أحمد وكذلك سفيان بن رحم الله العلماء وهناك من أهل العلم من اباح تغميض العينين في الصلاه ولم يقل بكراهته بل قال انه الافرد في اطير المقصود وهو الخشوع في الصلاه والخشوع هو روح الصلاه والصحيح ان تغميض العينين في الصلاة مكروه الصحيح أن اغماض العينين في الصلاه مكروه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 تغميض العينين في الصلاة والأدلة كثيرة تشير أو تدلل أو توم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة من مثل حديث من نفس الحديث مرة معنا قبله وهو حديث عبد الله بن الزبير في سورة البذاول رضي الله تعالى عنه. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشهده تشهده يرفع اصابعه او يحركها فكان بصره يتبع اشارته فكان بصره يتبع اشارته اذا هو كان ينظر الى اصبعه ولا يكون ذلك الا اذا الا اذا كان مفتاح العينين إلا وكذلك من الادله على ذلك أو من التي تشير إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مفتوح العينين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، أو يصلح بينهم في المدينة، ها. لما أتى وقت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وقال أقوم تصلي بالناس فقال أبقر الصديق فلما صلى بالناس جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة قائمة النبي عليه الصلاة والسلام وجد طريقه إلى الصف ووقف في الصف والناس هنا الشاهد رأى النبي عليه الصلاة والسلام اذا هم يسجل ايش يصلون مفتوحي الأعين مفتوحي وليس مهمضي الأعين فصفق الناس ولم يكونوا بعد يعرفون إيش مسألة التسبيح فصفق الناس وكان وقرد صديقه رضي الله عنه لا ينتفد في صلاته فزاد الناس في تصفيقهم فلما رأوهم كذلك التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الصف فأشار له النبي عليه الصلاة والسلام قال أن انكث لكنه رفع يديه إلى السماء وحمد الله تعالى ثم رجع القهقرة إلى الخلف يعني فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم والسلم وفرغ من صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن لا تمكث إذ أمرتك فقال رضي الله تعالى عنه وهذا هو أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي, أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما بالكم أكثرتم التصفيق التفت إلى الصحابة رضي الله عنه ما بالكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح ومن سبح, سبح له فيلتفت من سبح له فليلتفت لينظر أيش الأمر الا اذا عرف طبعا الا اذا عرف قال انما التصفيح وفي روايه التصفيق وهما بمعنى قال انما التصفيح للنساء انما التصفيق للنساء انما التصفيق للنساء هذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مفتوح العينين كذلك من ادله ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مره الى جدار فجاءت شاه تريد ان تمر بين الجدار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 حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فما جاءت الحديث هذا إذن دليل كذلك جاء عند ابن ماجع وهذا سرده الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل في الصلاة لمح بمؤخرة طرفه صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لا يقيم صلبه في سجوده ولا ركوعه لا يقيم الصلب هكذا لا يمحني كما هو الحال هذا سأتي أين خطع من فرج يتكلم عنه النبي الشاهد أنه لم يره إيش بطرفه أو بطرف طرفيه بطرفه عينه صلى الله عليه وسلم ولو كان يصلي وهو يغلب عينيه عليه الصلاة والسلام لما يرَ الرجل لم يرَ رجل بطرف عينه ولما أشار الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل بطرف عينه هذه الأدلّة والأدلة كثيرة في هذا وحتى يوم أن صلى الكسوف صلى الله عليه وسلم رأى أن عربت أمامه النار وأخبر الصحابة بذلك فهذا دليل على أنه كان يصلي إيش مفتوح العينين إذن لم يرد في سلة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إيش مؤمد العينين وإنما كان يصلي مفتوح العينين صلى الله عليه وآله وسلم فسلينا كثيرا وكان قال بعضها العلم تغنيض العينين هو مضمة النوم تغنيض العينين هذا يعني يضم العينين يكون مثلا صوت القارئ جميل أو يكون المسجد باردا ها وإذا به يخفو غفوات في صلاته وإذا به يخفو غفوات في صلاته إذن تغنيض العين أيضا مضمة النوم ويستثنى من هذه الكراهه فيما لو صلى وبين يديه زخارف أشياء مزوقة أعلام تصاوير تعرض له في صلاته كما جاء في النصوص على النبي صلى الله عليه وسلم حين إرم لا بأسه إذا كان تغميضه يدي منها القشوع فحين إذن يستحب فحين إذن إيش يستحب بل قال بعض العلم قد يجب أحيانا تغميض العينين متى هذا؟ إذا كان رأيت منكر لو مرت امرأة وامرأة عارية أو أرمت أن تسلي أمام عارية هنا إذن إيش يجب أن تغمض إيش؟ العينين حتى, ما حتى لا ترى هذه العورة حتى لا ترى هذه الاجنبيه إذن هذا يستثنى وعما تغميد العينين قربة وانتبه إنسان يعتقد أن تغميد العينين فاقتلاه فيه قربة إلى الله وفيه أجر إلى الله خاص هذا إيش؟ إيش يعتبر حكمه؟ بدأ من البدع هذه بدأ. هذه هذا حرام لأنه من البدع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأرد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمره فأرد وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور إذن قال هنا تغميد العيني في الصلاة هو من أخطاء بعض المصلين قام يقيم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميد عيني في الصلاة وقد تقدم أنه كان في التشاهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته انتهى هذا الخطأ في هذه اللونة ودخل في خطأ جديد وهو كثرة الحركة والعبث في الصلاة كثرة الحركة والعبث في الصلاة هذا إن شاء الله نتكلم عنه غدا إلى أحيان الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يفضحنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما فعلنا وينفعنا ما علمنا وصل اللهم وصلهم فبارف على محمد وآله وصله فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المسلم المذات أن يواصل درسنا المتاد في باب أخطاء المصلين. وخطا اليوم يقول المصنف من اخطاء المصلين كثرة الحركه والعبث في الصلاه واراد للحركه ها هنا اراد تلك الحركه التي هي ليست من جنس الصلاه اولا والتي ليست الحاجة ثانيه الافعال في الصلاه والحركات في الصلاه كما قرر الفقهاء هي قسمات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 والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود أو مثلا كان في صلاة الفرض وبدل أن يقوم قعد متعمد فلا شك أن هذا أتى بالقيام في غير موضعه ومعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة القيام ركن من أركان الصلاة أعني صلاة الفرض لأن صلاة النفل القيام ليس فرضا فيها القيام ليس فرضا فيها لكن يقل الأجر لكن يقل الأجر وهكذا قلت الركوع لو أن رجلا زاد ركوعا ثان في غير صلاة الكتوف فإن صلاته إيش؟ باطله يعني زاده عمدا فإن صلاته باطله وهذا بإجواء العلماء اما إن زاد ركما سهوا إنسان سهى فزاد ركعتين أو سهى فزاد ثلاثة سجدات فحينئذ صلاته صحيحه صحيحة لأنه ساهل وقد عذر الشرع الساهل وحينئذ يأتي سهو بعد صلاته أو قبل طلامه والأمر سيان إن شاء الله تعالى على الصحيح من قول العلم في باب سجود السهو وعما <تصفيق> في غير الأركان نازم نعيش نتكلم عن الأفعال التي يزيدها الإنسان من جنس الصلاة من جنس الصلاة يعني ركوع سجود هذه اركان الواجبات إنسان يعني زاد رفعا في غير محله مثلا أو زاد حركات أخرى هي ليست باركان هذه إذا كانت على سبيل اللعب بالصلاة فإنها تبطل الصلاة فإنها تذكر الصلاة أما إن فعلها سهوا هكذا، فهذا لا شيء عليه هذا لا شيء عليه ولكن فقط عليه سجدة سهو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة فيها خلاف. فيها خلاف لكن الصحيح أن عليه سهو لأنه أتى بزيادة سهواً أتى بزيادة سهواً والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بكل سهو سجدتان واما اذا كانت الحركات او الافعال الزائده على الصلاه ليست من جنس الصلاه وكانت هذه الحركات والافعال للحاجه فحين فحينئذ فحين لا بأس بها حين لا بأس بها وجاءت الادله الكثيره في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي القران الكريم على زواج ذلك قال الله عز وجل فان خفتم رجالا او ركبانا ايش قال قبلها حافظوا على الثروات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خفتم فرجالا يعني ماشيين على ارجلكم او ركبانا اي راكبين او ركبانا اي راكبين على ادواتكم فهذا حال ايش الخوف كشخص خائف من سبع او شخص خائف من عدو يطلبه وهكذا وهكذا هذا بالنسبة ايش لما كان من زيادة في أفعال الصلاة من غير جنسها للحاجة والأدلة على جواز هذا كثيرة وأن أدلة أمانة كثيرة منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري الحارث بن بالربع وهو أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حاملا أمانا بنت بنته على عاتقه صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يركع وضعها وبعد أن يقوم من السجود رفعها وطبعا هذا الحديث فيه رد على بعض, الأقوال على بعض أقوال أهل العلم بعض المذاهب قالوا إذا تحرك ثلاث حركات فما فوق أو حركتين فما فوق على أقوال عندهم قالوا تبطل صلاته لكن هذا الكلام غير صحيح والسنة ترده كما ترى وجاء عند البخاري أيضا أما أبو برز الأسلمي حينما ذهب الصحابة يحاربون الحرورية الحرورية الخارج الذين فرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في منطقة اسمها حرورا هذه تبعد أميال ميلان أو ثلاثة نسي الآن لكن أميال معدودة من الكوفة في العراق فلما صلى أبو برز الأسلمي رضي الله تعالى عنه أمسك برجال ذابته أمسكها بنجان الدابة فإذا جفلت قليلا تحرك معها هذا وين يصلي فراء خارجي الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم كلاب أهل النور وكانوا أعبد الناس. لأن الآن في زماننا قال كيف تقول عن هؤلاء كلاب أهل النور كيف تقول كيف هذا الرجل يقول لا إله إلا الله هذا الرجل يقول كذا لكن لا أود أن ننظر في كل مسائل الشريعة لأن لا إله إلا الله لها نواقب وهناك أمور قد يعني حذر منها الشرع فإذا الإنسان نقض لا إله إلا الله بنع من من الاسلام الإسلام حينئذ لا إله إلا الله لا تنفع، إنسان يقول لا إله إلا الله وهو أيش لقبض هو يسجد الأوثان يسجد للشجر إنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقد بأن هذا القرآن هو القرآن الصحيح الموجود وأن هناك قران مخفي هذا تنفع لا إله إلا الله إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يتلمى في قلبه الله أن يهزم المسلمون هذا منافق أليس كذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لك هاذهون فالشاهد أن هؤلاء القوارج رأوا كانوا عباد ولذلك الآن المحدثون يردون رواية قد بح الله الرافضة يردون رواية الرافضي لأنهم كذب ويجعلون الكذب من دينه بسم التقيية، لكن لا يردوا روايات الخارجي، لماذا؟ قال إنهم كانوا يعبدون الله حق يعني يعبدون الله عبادة كثيرة جدا وكانوا أبعد الناس في أسئلهم، وكانوا صادقين لهجة، وذلك لم يردوا رواياتهم، لم يردوا رواياتهم. فشاهد أنهم رأوا. هذا بدرغه الاثمي رضي الله عنه ارضاء ويمسك بلجام دابتي. فقالوا انظروا الى هذا الشيخ ما يفعل في صلاتك ما اعرفه ما يميزون في هذا الباب ما يميزون في هذا الباب كما يقول بعض المعاصرين هم رجال احنا رجال لا والله هم رجال وانتم رجال الصحابه رجال وانتم رجال من فهم فعلا عليه والسلام وفي النبي وفي النبي عليه الصلاه والسلام ونقلنا الشريعة هو كل تأخر لا والله لا يستوون مثلا عند الله تبارك وتعالى فبعد أن فرغ أبو بردن أسلام قال له والله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبعا أو ثمان أو كما قال رضي الله عنه والله ما رأيت تأسيركم ما رأيت تأسيركم وإنما رأيت اليسر أو كما قال رضي الله تعالى عنه ولا عن الفك بلجام ذات دابة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 رجع القفطرة، ناقر يعني إلى الخلف، ثم سجد، وهكذا إلى أن فرغ من صلاته ثم قال إنما فعلت ذلك لتتم بي ولتعلموا صلاتي، لتتم بي ولتعلموا صلاتي. فهنا فيه إيش؟ فيه دليل على أنه اذا كانت الحركات من غير جنس الصلاة من لا بأس بذلك. ومنه أيضا قتل عقرب الحية في الصلاة إذا مرت حية أو عقرب. جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الاسودين في الصلاه والاسودين هذه يعني تطلقها العرب على ايش الحيه والعقل يعني هذا هذا يعني علم علم عن الحيه والعقل قال الاسودين ايش في الصلاه فلا باس اذا قتلته في الصلاه وتتم ايش صلاتك خطأ اليوم يتكلم عنه المصنف كثرة الحركة والعدد في الصلاة يريد التي ليست لحاجة هذه التي ليست لحاجة الفقهاء قالوا إذا كانت كثيرة متوالية كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة يعني لماذا؟ الآن نمر بمثال قبل أن نقول كثيرة متوالية لماذا لماذا الحركات التي ليست للحاجة في الصلاة؟ يلعب رجل يلعب أن رجل تاركا ينزل نظاره تاركا يرفعها لأي حاجة إذن تاركا ينسف هكذا كما يقول، يرفع غفلة وتاركا ينزلها هكذا غفلة ليس المقصود أنها إيش آذته إذا آذته لا مأسا نردها كان الصحابة يتعلم مثل هذا لكن هكذا لغير, هكذا لغير حاجة هكذا لغير حاجة هذه الحركات إذا تكررت وكانت متوالية فإنها تبطل الصباح إذا تكررت وكانت متوالية فإنها توبطل الصلاة. طيب قال هنا ومن أخطاء المصلين الحركة الزائدة في الصلاة. طبعا هنا نحن لما أطنا قليلاً نرجع الكلام عن هذه عن هذا النوع وهو الحركة لغير حاجة غدا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لنا في الدين ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا إنسان ما علمنا أسلم الله وصلنا بذلك على محمد عليه الصلاة والسلام. الله ينصرنا في ديننا وكلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فنواصل مرسل المعتاد في باب اخطاء المصلين وكان الخطا الذي تكلمنا عنه بالامس ولكننا وقفنا عنده بعد ان فصلنا غيره انا وهو الافعال والحركات الزائده في الصلاه لغير حاجه وبينا بالامس ان الافعال الزائده على الصلاه لها اقسام السماء العلماء وبينوها بناء على الدليل والنص فقلنا ان الافعال الزائده على الصلاه انها ان تكون من جنس الصلاه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 واما الخطأ الذي تكلم عنه المصنف هنا وهو كثرة الحركة والعبث في الصلاة إنما أراد تلك الأفعال التي لا تكون لحاجة التي لا تكون لحاجة أما الحركات والأفعال التي تكون في الصلاة وليست من جنس الصلاة وتكون الحاجة فهذه كما بينا بالأمس جاءت النصوص تترى بجوازها كحديث.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 ولا بأس حينئذ أن تشير إلى ولدك أن يذهب إلي، وأنت في صلاتك، إلا إذا خشيت حينئذ أن يعني يسقط في الحال لكن تدل عليه هنا لا حرج في قطع الصلاة. قال هنا المصنف كثرة الحركة والعبث في الصلاة قال من اخطاء المصلين. قال حركة الزائدة في الصلاة التي لا حاجة لها سوى العبث واللهو والاعراض عن الخشوع في الصلاة كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامة أو العقال الغترة أو الشماء والنظر في الساعة وربط الإزار وكثرة التمايل من جانب إلى جانب وخاصة هذا التمايل أنه باب آخر التمايل هذا إذا كان تعبدا فهو بدعه من البدع وهذا غالبا تجده عند من عند الصوفية تجده التمايم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 هذا لا يجزء لا شك في ذلك <تصفيق> نعم، وإذا اعتقد أن هذا التنائل كما أسلفت إذا اعتقد أن هذا التنائل قرب إلى الله فهو واقع في بدعة فهو واقع في بدعة أو مبتدع، يدور بين الأمرين طيب قال والخشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك وأن يحرص عليه إن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين عم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. فجعل من أسباب الفلاح الخشوع وجاء في جزء خلق أفعال العباد من إمام البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما, يرفع أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع أول ما يرفع ولذلك الآن تدخل المسجد كما يقول حذيفة رضي الله عنه تدخل المسجد فلا تكاد ترى خاشعا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 لكن كما سمعتم بالامس الاحاديث وسمعت اليوم بعض الاحاديث تنقض مثل هذا الفقه تنقض مثل هذا الفقه وانه يتحرك ثلاث حركات انتهى الامر نظره الصلاه هذا باب النبي عليه الصلاه والسلام كما سمعتم انهم في حديث امامه لان لما كان يركع ينزل يضعها في الارض واذا قام السجود رفعه انظروا كم من الركعه الواحده كم حركه ثلاث حركات الحمل على العات حركة والوضع حركة ثم يرفعها حركة أخرى ولا لا ثلاث حركات في ركعة واحدة فلو صلى أربعة ركعات كم حركة اثنى عشرة ركعة اثنى عش اثنى عشرة حركة اثنى عشرة حركة فهذا يدل كدلالة واضحة على بطان ذلك الف... وهو فهم لبعض العلماء وما في نص إن... والله ما جاء في نص إنه ثلاث حركات تبطل الصلاة لا يوجد نص يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ثلاث حركات فضل الصلاة وإنما هو قول بعض العلماء فقدسوا بعض الناس حتى أصبح ينكر عليك لو خرجت مثلا تيكس أو شيء من هذا القبيل مسحت أنفق أو ما شابه ذلك أو كنت مذكرا أنكر عليك قال لك يا أخي كم حركة؟ وبعضهم ينكر على إيش من ينتهج مسألة تحريك الأصبع في التشاهد فقول يا أخي هذه حركات كثيرة تبطل الصلاة هذا طبعا نذهب إلى ما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 قال رسوله كما يقول الإمام ابن القيم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس الصحابة قال الصحابة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا يقول الإرثان من العلم نصبة الخلافة للخلاف سفاهة بين بين رأي الفقيه بين قول الرسول ورأي فقيه أو كما جاء في تلك الأبيات فشاهد أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة رضي الله عنهم على تفصيل في نذهب الصحابة نعم طيب قال ولا دليل على تحديد الحركات التي تبطئ الصلاة بثلاث حركات فليس ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ذلك من كلام بعضها العلم وليس عليه دليل يعتمد ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك اليد لحك الأنف طبعا لحك الأنف لغير حاجة بعض الناس لا خلص. اعتاده أن يمس اللحيه في الصلاة دائما تجد نفس اللحية تحتاج هكذا طبعا ما يسوق ما ينبغي له ما ينبغي أن يكسر من هذه الحركات ورؤون حديثا ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس لحيته في الصلاة لكن ما يصح هذا طيب قال نعم قال العبث بالصلاة كتحريك اليد لحك الأنف أو العبث باللحية طبعا, آه طبعاً آه أقبحها اللعب بالانف أقبح هذه الحركات النعب طيب أو العبث بالنحية والملابس والاشتغال بذلك بعض الناس ترى يضح حثارة الهدف في الصلاة وأحياناً بعدها بلحظات أو غنيها أرجعها وأحياناً يرفعها وأحياناً ينزلها وإن الخشوع. أنت تتوقعون الآن أن راجل يفعل خلال ثلاث دقائق أو دقيقتين أو دقيقة هذه الحركات الكثيرة توقع قلب مخاشع على الله عز وجل ما تصر على اتصوره انسان مركز يرفع ينزل. وينظر لها احيانا واحيانا ينظر في يدها كذا هذا ينظر في يدها كذا احيانا واحيانا طقطقه الاصابع مكروه في الصلاه تضاعت الاصابع وتطقطق بعض التابعين عند ابن عباس اصابعه وهو في الصنة. فقال قالت تطقطق لا امنك انكر عليه قال تخرج اصابعك في الصلاه فمكروه تمام الناس ينظر في يده ينظر في ساعته والناس مشتاجه حتى الصلاه سبحان الله حتى الصلاه لان الصلاه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي أرحنا بها يا بلا الان لسان حال الناس يتلفت اذا دخل المسجد يبدا التلفت كانه على جمره ما يرتاح يلتفت يمين يسار ينظر الباب يراقب الباب طبعا مراقبه شديده وثيقه او اذا هو يعني ما يعرف حال المسجد يظن ان الامام داخل أو المؤذن داخل ينظر يمين يسار ينظر في وجوه الان يقف الان يقف وينظر في الساعه الساعه وينتظر في الساعه ويلتفت طبعا سبحان الله لو جلس امام تلفاز او جلس امام مباراه تتوقع انه يفعل مثل هذا يقف كما يقول بعض الناس في غير موقعه يقول كان على راسه الطير كان على راسه الطير يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال قال وجعلتك قره عيني في الصلاه وجعلتك قره عيني في الصلاه كثير من الناس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 وَتَوَالَى أَبْطَلَ الصَّلَاةِ طيب ايش ذابط الكثير في الشرع في النص ما جاء ذابط للكثير والعلماء يقولون ما لم يأتي ضابق في الشرع للشيء فإنه يرجع فيه إلى العرف إلى عرف الناس عرف الناس متوسطين لا الفسقة ولا يعيش ولا اللي فوق فوق تماما المتوسطين هذا العرف يرجع فيه يرجع له لمعرفة ضابط المسائل التي لم يأتي فيها نص فإذا رأىك كما يقول بعض العلم هو الشيخ ناصر لما سألوه عن هذا السؤال الشيخ ناصر الدين عبدالله رحمه الله قال لو رأىك إنسان تتحرك لقاه لظن أنك لست في صلاة فهذا هو الضابط الكثير لو رأىك إنسان وظنك أنك لست في صلاة فهذا هو ضابط إيش؟ الكثير هذا هو الأرض. هذا العرف فهذا الكثير الذي المتوالي شرط اخر المتوالي ولغير حاجة كم شرط في الشروط المتوالي يعني لو انا في اول ركعة فعلت هكذا وفعلت هكذا وثاني ركعة فعلت هكذا وفعلت هكذا, وفعلت هكذا وفعلت فعلت هذا كثير لو جمعناه لكن لما كان متفرقا لا ينصل فشرط ان يكون إيش متواليا وكثيرا في العرف لو رأيتك اذا تتحرك اقول انك لا تصلي اقول انك لا تصلي فهذا ولغير حاجة لحاجه جائز حتى كثر أما لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة فإنه يبطل الصلاة قال أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوالى فإن الصلاة لا تبطل ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيرا